الاول الأول،, الأول،, الأول, نحب الاول نحب المركز الاول شاهد الله نحب المركز الاول قدامك قبناوي تعمل بالجد نحنا وصل المركز العالي شاهد الله نحب المركز الاول قدام دايم ابد ما نكون في الثاني والكون كله يراقبناوي تعمل بالجد نحنا وصل المركز العالي وانا رفعت اسمي وصعبي في المركز الأول يام دايم قدام قدام قدام يام دايم ويون كلها نحنا وصلنا المركز العالي محب الأول بغني له بتمثل وما حب إلا المحب المخلص الغالي محل الوصايف حبيبي كامل مكمل بين العذارة بثوب الزين يختالي يزهو بوجه نوعود وردف نعم يدل محل الاثار يمشي بعوده المالي كل الكواكب نورة دوم تتغسل وأنا أحبه وذاك الحب معيالي في ما أخذ رقم واحد وأنا مخول أصرفه كيف ما يخطر على بالي وفي العلم جدت حتى لو أتوصل وأنا وصلت وطول العمر يبراج El centre el llaut العمل فيه الأول وعد فضل تاريخ واضح وهو ينبيك عن حالي عشان الأول أجد السير وأحمل تهون عندي صعابي وأعظم أهوالي الرقم واحد منه معتني يسأل هذا نصيبي وارث عمام وأخوالي أجمل احلالي مدام داري وحكامي وانا الاول قدام قدام نحنا وكل العالم الثاني الشاهد الله نحب المركز الاول قدام دايم ابد من نكون في التالي اشاهد الله نحب Bona